سبع هدى من ينظر إلى القرآن وشؤون الأسرة في القرآن يجد أن القرآن أقام الأسرة على مبدأين أساسيين مبدأ رباني ومبدأ إنساني المبدأ الرباني هو ما سماه القرآن حدود الله لازم في الأسرة تراعى حدود الله وحدود الله تعني الأحكام الذي جاءت بها الشريعة تراعى أحكام الشريعة في الزواج والطلاق والعشرة والنفق والميراث كل هذا في حدود الله كما رأينا في مسائل الطلاق تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالم فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما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 أو الذين لا يتبعون الحق أو إنما يتبعون الهوى، هؤلاء لا إله أعرفهم لا قيمة لها إنما أعرف أهل الخير، كما قال الله تعالى وقل إعمالوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، المؤمنون هم الذين يعتبرون كما قال يعني سيدنا عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسناً. ومراه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح. فالمعاشرة مطلوبة بالمعروف. قرآن مش هي يفصل لك فمعاش عليك النفقة للمرأة. إيه هي النفقة؟ يعني النفقة تختلف من بيئة لبيئة. البيئة البدوية غير البيئة الحضرية. البيئة القراوية غير البيئة المدنية. الفقراء من الناس لهم يعني شيء محدد في المعيشة والأوساط لهم يعني أيضا معيشة غير والأغنياء الشرع راعى هذا يعني قال لك فيه امرأة من معاشرتها بالمعروف أن تأتي لها بالخادمة إنما مش كل امرأة محتاجة خادمة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 هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نعيش في سيرته ونقرأ حياته مع أزواجه وكيف كان يعاشرهن وربنا جعلوا أسوى لكل الناس اللي عنده امرأة واحدة هو كان في معظم عمره عنده امرأة واحدة كيف كان يعامله وإيه أكبر منه وتعامل معه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 وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا أمر الله الرجال ألا يستجيبوا للعواطف بسرعة وللانفعالات مش مجرد ما تغضب خلاص لاتهدم الدنيا أو بمجرد ما تحس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 وكن معتدلا ليس من الضروري أن يكون كل زوج وزوج وزوجته قيس وليلة أو عنطر وعبلة أو جميل وبثينة وكثير كثير وعزة عشاق العرب المعروفين دولان ليس من الضروري سيدنا عمر جاء رجل يشكو إليه مرأته وقال إليه مرأته وقال له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 قال لها أنت طالب ف... ورح سيدنا عمر ولا ما سمع سيدنا عمر قال لها إذا كانت إحدى كنا لا تحب زوجها فلا تخبر فإن أقل البيوت ما بني على الحب وإنما يتعاشر الناس بالشرف والإسلام بالدين والإخلاق مش كل واحد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 السعادة في الأسرة الصارح النبي عليه الصلاة والسلام يقول السعادة في عدة أمور المسكن الصالح والمرأة الصالحة والمركب الصالح يعني يكون عندك يعني بيت صالح واسع اتسع لحاجاتك يكون عندك مرأة صالحة